يبقى اجبت بان حديث النهي هو موقوف على الصحابي واما حديث الاباحه فهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الموقوف لا يقوى لمعارضه ماذا لمعارضه المرفوع طيب عندك جواب اخر ماذا عندك من الجواب ها. هذا السؤال كشف عن أمر مر وهكذا يضيع العلم في عدم المراجعة والمدارسة والعلم كما قلت لك ماذا قيد العلم صيد صحيح والصيد يتعين ماذا قيد وإلا ضاع ان النهي للتنزيه صحيح وليس على حقيقه النهي طب لماذا جعلت النهي للتنزيه ها ما يقول لك نهى رسول الله والاصل في النهي انه لماذا للتحريم والمنع فلما جعلته للتنزيه قل لوجود معارض الله بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه ماذا الحرام بل وفي قول الاصوليين ما حكمه ماذا الكراهه فلو كان مكروه على الحقيقه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره كان متأخرا يعني تقول النسخ انت تقول بالنسخ لان زواجه من ميمونه رضي الله عنها تاخر فاذا يكون القول بالنسخ ان الحديث النهي منسوخ بحديث ماذا؟ الاباحه واضح لان احنا عندنا في الادله المتعارضه نحن على مراتب أربعة المرتبه الاولى وهي مرتبه ماذا الجمع اذا تعين الجمع بين الدليلين نضرب مثالا على الجمع بين الدليلين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفاضله بين الانبياء صح لا تفاضلوا بين الانبياء وقد صح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا سيد ولدي ادم وقد صح ان الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست والله تعالى يقول من قبل تلك الرسل ماذا فضلنا ماذا نفعل هنا جمعا نقول بان الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا فاذا كان التفضيل راجعا الى تفضيل الله تبارك وتعالى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 فعليه فان هذه المفاضله التي بالاراء قد تفضي الى ماذا الى شر قد تفضي الى ماذا الى شر فيكون الجمع بان الناهي محمول على معنى وهو الناهي عن المفاضله بالاراء والاقوال اما اذا كان الناهي مرده لماذا الى تفضيل الله عز وجل إن الله لا شك فضل بعض على بعض كما قال تلك الرسل فضلنا ماذا الجمع المرتبه الثانيه وهي ماذا النسخ ويشترط في النسخ شرطان عدم امكان الجمع صحيح لان الجمع اولى من الدفع والرفع وثانيا معرفه المتقدم من المتاخر صحيح معرفه المتقدم من المتاخر عند نقول بماذا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 وهي مرتبة ماذا التوقف مرتبة ماذا التوقف واضح بمعنى أنك تتوقف في العمل بأحد ماذا الدليلين وتعمل بماذا بالآخر قال المصنف رحمه الله ونعود إلى أصل كلامه قال أقسام الماء ثلاثة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 الجمع نعم الترجيح. الترجيح. الترجيح ما ذكرت الترجيح عزرا. الترجيح ترجح احد الدليلين على الاخر مثال زواج ميمونة قال ابن عباس تزوجها ماذا تزوجها حراما وروى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ماذا حلالا هنا ترجح لنا خبر ابي رافع على خبر ابن عباس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 والاصل في المحرم الا, إيه؟ ألا يتزوج فاذا كلام ابي رافع موافق لماذا موافق للاصل سادسا ان قول ابن عباس يمكن تاوله تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما يعني ايه في البلد الحرام ولا يعني حراما انه كان ايه محرما خد بالك وازال يقولون انجد الرجل يعني دخل نجد احرم الرجل يعني دخل الارض لايه الحرام سابعا أن رواية ابن أبي رافع فيها تفصيل ليس موجودا في رواية ابن عباس انه قال تزوجني رسول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف صرف منطقة فرواية المفصل تقبل على رواية غير المفصل هذه سبعة وجوه للترجيح تكفيق طيب أقسام الماء ثلاثة كما قال المصنف فبدأ بالطهور ولا يقال طهور انما الطهور فعل والطهور هو ماذا هو الماء وهو الباقي على خلقه ما معنى الباقي على خلقه يعني اوصافه الثلاثه لم تتغير من لون او طعم او ريح او قيل هو الذي يصدق عليه مسمى الماء اليه مسمى الماء بحيث لا يسلب هذا المسمى ولو خالطه ماذا شيء غير لكن مثلا ننظر هذا الشاي اصله ماذا ماء لما خالطه الشاي سلبه ايه مسمى. فصرت تقول هذا ايه شاي ولا تقول هذا ماء لكن طالما بقي على مسماه فهو على اصله اربعه انواع ماء يحرم استعماله هو الماء المغصوب واجبنا ان الماء المغصوب انما هو صهور لانه لا تزر وزرة وزر ايه وزر اخرى ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى هو ما خلت به المراه المكلفه لطهارة كامله عن حدث وهو الماء لي الفضل لكن زدنا على شرط المصنف شرطا من يذكره لا يسمى الماء فضلا الا على شرط اقل من النصف يعني انا شربت الان لا يمكن ان تقول هذا فضل لان ماذا بقي في الكوب ماذا اكسره لكن لو شربت فجاوزت النصف قلت هذه إيه؟ هذه فضله صحيح يبا اذن لو ان المرأة اخذت من الماء كوزا او كوزين صحيح بحيث بقي اكثره وعظمه يبا هذا لا يكون ايه لا يكون فضلا صحيح وحقيقه الفضل ان تخلو به لكن لو اغتسلا معا فهذا لا يسمى ايه لا يسمى فضلا هذا لا يسمى فضلا قال وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر بمقبره ماء بئر بمقبرة واضح طيب الاول لابد هنا ان نذكر قاعده ان الكراهه ترتفع بالايه بالحاجه وان المحرم يجوز ماذا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 مقيدة عنده بماذا بعدم الحاجه بعدم ماذا الحاجه تمام يبقى احنا عندنا قاعده ان الكراهه ترتفع بالايه بالحاجه وان المحرم يزول بماذا مع الضروره واضح مع الضروره طيب قولوا وما يكره استعماله قلت وحقيقه المكروه ما لا يعfem فاعله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 يبقى اذا استفدنا الان ثلاث فوائد معرفه المكروه انه ما لا ياثم ماذا فاعله ولا يثاب ايه ولا استغفر الله ويثاب تاركه ثانيا ان الكراهه ترتفع بالايه بالحاجه ومثال الحاجه كما لو عدم ماذا الماء فصارت له حاجه في الوضوء فعند إذن فالوضوء به اولى من أول من التيمم صحيح اولى من الايه اولى من التيمم جبل الكراهه ترتفع بماذا طيب ثالثا هو ما اتكلمش هنا على تغير احد اوصافه دي مسألة أخرى في تغير احد اوصافه هنا مفيش تغير احد اوصافه هو بيتكلم ان هو الماء ده يكره ليه باعتبار وجوده انه ببئر ماذا بمقبره واضح والفائدة الثالثة التي ذكرناها هنا يا طلبة العلم هو ما إحنا قلنا المحرم يجوز مع الضرورة والمكروه يرتفع لماذا للحاجة واضح وأن هذا الماء تهور فلا تعلق له فلا تعلق لهذه الكراهى بحصول ماذا الطهارة ماشي قلت وهذا من افراد مذهب احمد يعني من افراد مذهب احمد ها يعني انفرد به احمد دون ماذا دون غيره واضح الا انه لا دليل على كراهتي هذا الماء لما ياتي لا دليل على كراهه استعمال هذا الماء لما ياتي لماذا اولا لان الكراهه حكم شرعي والاحكام الشرعيه لا تثبت الا بماذا الا بدليل ثانيا ان الكراهه مبناها هنا على الاحتمال ما هو الاحتمال ان هذه البئر الماء فيها ماذا يختلط بماذا بالمتحلل من اجزاء ماذا الموت تمام بالمتحلل ان الكراهه هنا مبناها على الاحتمال والاحتمال لا عبره به شرعا لان الاحكام الشرعيه يقينيه والمحتمل لا يجري عليه حكما الا ان يترجح لان المحتمل هو من قبيل ماذا الظن والظن لا يعمل به الا اذا احتفت به قرائن واضح فالحنابله بنو بنوا المساله هنا على ماذا احتمال تحلل عظام الموتى واختلاطها بماذا بالماء هذا الاحتمال قوي ما هو قوي ومن هنا في مساله مهمه جدا ان الاحكام الشرعيه لا تبنى على على الاحتمال لان الاحتمال هو من قبيل ماذا الظن والظن لا عبره به الا ان تحتف به ماذا قرائن ترجحه واضح يبقى اذا هذا مورد المساله عندهم من؟ قلت ثالثا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 والقياس الذي الذي ذكروا والقياس الذي ذكره شبال احناف بن المساله على قياس والقياس الذي ذكره انما هو قياس فاسد الاعتبار وذلك من القياس على ما سمد بنجس والقياس على الجلاله ايه هي الجلاله الدب التي تاكل الايه العذره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 ولا ما تعطي لقب عالم الا اذا خرجت اقواله موافقه لمن اقوال اهل العلم في ماذا في غالبها يبقى الاشياء لا تاخذ حكما الا بايه بالغلب بما يغلب ايه عليها فلا تسمى جلاله الا اذا حصل ذلك ايه غالبا في طعامها كانها تاكل ماذا العذر فحرمت الجلاله باكلها ماذا العذره لان هذه العذره تحللت ودخلت ماذا فصارت في أجزاء جسمها تمام فهاء أو ما سمد بنجة أو ما سمد به بنجة فهذا القياس قياس مع الفارق ليه؟ لأن هناك فرقا بين مورد الطعام والشراب ومورد ماذا الوضوء والطهارة ايه الفرق بين الموردين ان مورد الوضوء والطهارة مبني على نجاسه الماء وطهره الماء لكن مورد مساله الطعام والشراب مورده على الحل على الحل والحرم على الحل والحرم ثانيا من المعنى اللي موجود في الجلاله اقوى من المعنى الموجود في الماء بئر بمقبره واضح المعنى الموجود هنا إن الجلاله التي تأكل العذرة معنى التحريم فيها موجود وقوي، لكن المعنى الموجود في ماء بئر بمقبرة هو معناه معنى ضعيف، صحيح؟ فالقياس مع الفارق وهناك شرط في القياس عند اهل العلم وهو ما يعرب بالتماسل، صحيح؟ فالتماسل هنا مفتقد لينقياس مع الفارق المعنى هنا قوي والمعنى هنا إيه؟ ضعيف فلا يحسن له فلا يحسن القياس واضح خاطوا أن القلالة وإن كانت تحرم من جهة إلا أنها تحل من جهة متى ماذا حبست حتى يمتنع فيها الايه المعنى يعني لو اخذنا جلالة وحبسناها اياما فان معنى التحريم قد ايه قد زال عنها قد دال عنها اذا حبست قلت كذلك ماء بئر بمقبره فان معنى الكراهه يزول بماذا بكثره الايه الماء لقول عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث إذا انتهينا إلى أن ماء بئر بمقبرة هذا من مسائل الحنابلة من مفاريد مذهب الحنابلة مفهوم هذا أولا يعني من فرض به الحنابلة خلافا لمذهب من ثانيا إن القول عندهم هو بالكراهة وأن الكراهة تزول عندهم لماذا للحاجة يبقى لا تعلق لهذا الماء بمسألة حصول الطهارة من عدمها إنما التعلق بدفع ماذا بدفع الكراهه صحيح وان دليل احنا الحنابله هنا هو القياس على ماذا على الجلاله وما سمد بماذا بنجس واجبنا عن هذا القياس وتبين لك ماذا ضعفه لان الاحكام الشرعيه لا تبنى على احتمال ولان الكراهه حكم شرعي لا يثبت الا بماذا الا بدليل صح انا قلت الان سبع كلمات سبع جمل صح ولا ما هو صح؟ من يستطيع أن يعيد عليه السبع جمل من أول مسألة لآخر ليكن درسنا درس تحفيظ صحيح وهذا والله خير العلم نحن ما تعلمنا القراءة والكتابة في مدارسنا ونحن صغار وما أجدنا هذا إلا على طريقة تحفيظ فلما اختفى هذا من المدارس صار الشاب في الجامعة صحيح لا يحسن قراءه ماذا الجريده وكنا قديما يقال لنا اذا الطفل جاوز الصف الثاني الابتدائي فلم يقرا الجريده هذا اخرجه من من التعليم إيه والله في نصيحه اخي الاكبر لي قال كده متى لم يتعلم اولادك القراءه والكتابه في الصف الثاني بحيث يقرا الجريده اخرجه من تعليم وايه واغسل يديك ايه منه لأن كنا نعلم على طريقة إيه؟ على طريقة التحفيز اللي بيسخر منها إيه؟ اللي منها الآن، صحيح؟ لكن لما تقرأ وراء الكمبيوتر دي مش تحفيز. <تصفيق> ولست أدري ما الفرق بين أن تقرأ وراء ورا الكمبيوتر الاله الجامدة وأن تقرأ وراء إيه؟ وراء الأستاذ في المدارس. الله المستعان. من يستطيع أن يقول هذه جائزة حضرته؟ السواني دي؟ أه.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 ما معنى من مفاريد مذهب أحمد أنا أعيد الكلام وعشان اللي إيه؟ الذي فاته كتاب كتابة فإن الذي فاتته كتابة وثانيا الذي فاته إيه؟ فهم يبقى من مفاريد مذهب أحمد يعني انفرض أحمد بهذا القول عن من؟ عن جمهور أهل, إيه؟ عن جمهور أهل العلم اثنين أن الكراهه حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل كتاب وإيه؟ كتابا وسنة ثلاثه أن مبنى الحكم هنا عندهم على احتمال وهو احتمال تحل العظام الموتى صحيح واختلاطها به هذا الاحتمال ضعيف والأحكام الشرعية لا تبنى على, ليه؟ على الاحتمال لأن المؤمن يعبد ربه على بينة من ربه والأحكام الشرعية مبنى على, ليه؟ على اليقين رابعا قياس مع الفارق لانهم قاسوا عليه على, على الجلاله طيب لماذا هو قياس مع الفارق مم. ان قياس مع الفارق لان المعنى غير موجود في الماء ما كان موجودا في الجلاله المعنى ضعيف صحيح ولا بد في القياس من اعتبار مسألة اللي تماس، ها هذا رابعا، خامسا، ها هذه أربعة، طيب أنا ما أنا طلبت تبع جمل، لا بأس عليه، قصوى وه... وهذا أول درس معنا، وهذه بداية موفقه قوية. لماذا ترفع الشمال آه قاعدة أن الكراهة ترتفع بماذا بالحاجة كل ما كان حكم كراهة إذا كانت فيه حاجة فالكراهة ترتفع صحيح وأن الحرام يزول بماذا بالضرورة أن الحرام محرم مع الصرار ولا كراهة في حاجة سادسة المكروه تعريفا هو ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه سابعا لا ما هذه الجمله السابعة. هذه جملة جمله قديمه من الدروس الماضيه لا ما قلت انا هذا ان الحلال والحرام الطعام ماشي ممكن ها ان الاحكام تؤخذ بالايه بالغلبة فلا اعتبار بكونها قلالة الا ان يغلب ذلك ايه عليها صحيح فلا تاخذ هذا الحكم الا بغلبة صحيح كما ضربت مثالا قريبا الرجل لا يسمى عالما بفقه ماذا مساله مش كدا؟ لا يسمى عالما بفقه مساله وانما الذي يسمى عالما فلا بد تكون ايه ان تكون اقواله موافقه لمن لأهل العلم في غالب ماذا؟ في غالب أقواله طيب يبقى عرفنا الآن مسألات الايه؟ ماء بئر بمقبره قال وماء اشتد حره أو برده خل بالك الإمام أحمد سأجيبك الآن الإمام أحمد رحمه الله كان إماما ذا ورع شديد وليتنا نكتسب هذه الصفه من دراستنا لماذا؟ لمذهبه فكان يتورع عن كلمه الايه الحرام ويعدل عنها الى قول ماذا اكره لا احبه لا يعجبني وهذا من باب التورع في الفتوى لان باب الايه الحلال والحرام هذا باب ايه باب شديد قال تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصبوا ايه لسانتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الايه ولذلك ينبغي للطالب العلم ان يكون متورعا قدر ما يكون متورعا في مسائل الايه حرام والحلف فلا يبادر الى القول حرام ولا يبادر الى القول ماذا يعني يجوز أو, أو, او حلال او كذا انما عليه ان, أن يحتاط لهذا الايه في هذا الباب لذلك الامام احمد ترى دائما في اقوال يقوله يكره لا يعجبني وترى هذا الورع عند البخاري في الحكم على ماذا في الكلام على الرجال تركوه فيه نظر ضعفوه شوف كلام برضو البخاري فيه توقي شديد لأن أعراض الناس عفرة فكان البخاري أيضا من شديد ورعه إنه يختار من الألفاظ تركوه ضعفوه تكلموا فيه فيه نظر ما لا نسمع في زماننا هذا نسمع أكذب مش عارف كذا اخبث من حمار أهله أضل من دجال مش عارف إيه إلى اخر هذا جاهل لا علم له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 ده مش عارف ليس هذا من الفاظ من ألفاظ الجرح عند اهل العلم ونا ذكرني حكاها لنا بعض شيوخنا ان احاديا في في اليمن قال لك يعني اسمعنا الحافظ ابن حجر وسمعنا من قبله النساء وكذا لهم ايه لهم الفاظ ولهم مصطلحات في الجرح فبدأ هو كمان يعملوا مصطلحات فكتب على هامش بعض الكتب راون بايظ <تصفيق> صحيح وهذا والله كله من ماذا؟ من طلب الشهرة والمعرفة ومن حب الغريب، صحيح؟ فاخترع لنفسي مصطلحات؟ طيب هات ما عندك عشان المثال الجديد؟ لا انا الاحناف هذا صبقي لسام مني أقصد الحنابلة أقصد الحنابلة هذا صبقي لسام مني.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 قلت فكأن الكراهه ها هنا معتبرة لمنع الإزاء والضرر من جهة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذراه صحيح؟ وبطلب كمال الطهارة من جهة لقول عليه الصلاه والسلام أسبغ الوضوء، فقوله أسبغ الوضوء يبقى طلب إيه؟ لإن الإسباغ في اللغة معنى إيه؟ معنى الكمال، وأسبغ عليكم نعمه يعني أكمل إيه؟ نعمه وأتمها عليكم، صحيح؟ يبقى إذن الإمام أحمد بن الكراهه هنا على ايه على سببين، وهما معتبران، ما هما؟ منع الضرر من جهة، والشرع قال لا ضرر ولا درار، ومن جهة أخرى.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 عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في الليله البارده فغسل مغابنه وتوضا فغسل مغابنه وتوضع. ثم تيمم عندكم مشاكل في هذا الحديث ساجيبكم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو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 واحد وجد ماء صحيح وجد يبدأ وجوده ايه حقيقي صح ولا لا لكن لم يوجد حكما ليه لانه لا يستطيع الوصول ايه او لانه لا يستطيع استعماله يبقى هنا عدم الوجود الإيه؟ الحكمي كعدم الوجود الإيه؟ الحقيقي ماشي وبه ان التيمم يجوز للتضرر باستعمال ماذا الماء وان وجد حقيقه لكنه لم يوجد حكما صحيح زي واحد له اب لكن الاب لا يرعاه يبقى وجود الاب هنا ايه حقيقي لكن ليس موجودا ايه ولذلك قال الشاعر ليس اليتيم من خلفاه ابواه من هم الحياه وتركاه زليلا ان اليتيم من تلقى له اما تقلت او ابا مشغولا فهذا اعتبره يتيما مع وجود ماذا ودي مساله مهمه جدا اكثر الموجودين في الايتام في الملاجئ الايتام دول ايه لقطاء وكان حصل اشكال وكانت يعني مساله عرضت انتوا ازاي تعطوهم من اموال الايه من اموال الزكاه والصدقه هؤلاء ابائهم وايه وامهاتهم موجودين لان اكثرهم ايه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 وفيه ان المعصور لا يفقد الميسور لانه ماذا فعل الميسور الوضوء والايه وغسل مغابنه والمعصور هو ماذا الغسل فلم يسقط المعصور الايه الميسور ولذلك لو واحد وجبت عليه شاتان في عقيقة ولده ولم توجد معه الا ماذا الا شاء يقول لك لا الشرع امر باثنين وانا معيش الاثنين قل له يراب لك يا ابن حازم <تصفيق> لا المعذور لا يفقد الايه الميسور واذا قال تعالى فاتقوا الله ايه ما استطعتم صحيح والاصل ان من لم يستطع امرا يجاوزه الى ماذا الى ما يستطيع الى ما يستطيع لا يسقطه كله وانما يسقط بعضه الذي عجز ايه فعمر رضي الله عنه اسقط الغسل صحيح وابقى الوضوء ولا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 كما يفعل بعض الناس من من طلب العباده على طريقه الايه يعني معلش اسمح لي في التعبير على طريقه السلق صحيح سلق العباده كده لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف ربنا لي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول اول العابدين هنا تحتمل ماذا الاوليه مطلقا وتحتمل الاوليه بمعنى الكمال والغاية صحيح ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل حافظ ابن حجر لك لماذا تيمم قبل لماذا استغفر الله لماذا توضأ قبل غسله ما هو في روايات سيد عائشة وميمونة ومسلمة أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة ثم ثم يغتسل قال الحافظ ابن حجر وهذا من باب تحصيل ماذا الطهارتين طلبا لكمال ماذا العبادة يبقى فلا تقتل عن تحصيل كمال اليه العباده وغايه العباده ولكن نحن على قاعده مره والله اذا كنا في امر دنيا طلبناه على غايه الكمال واذا كنا في امر دين طلبناه على ادنى اليه الكمال شوف يقول لك يا تسلم ايدك ده مش عارف كذا ده استاذ صحيح ده استاذ ليه لا نطلب الحاجه إلا على غايه اليه يقول له بص البنطلون عايزه 33 ايه سم فتحه الرجل لازم تبقى 33 لكن اذا صلى تلاقي الصلاه هجين ما بين ركعه ملكي على شفعي على ركعه ما تعرفش تجيبها منين واخد بقى تقول له ايه شي الصلاه دي اللي انت بتصلي يقول لك ربنا متقبل لكن اذا لبس شيئا أو أكل شيئا اكله على غايه على غاية المطلوب فاحفظ طيب معيش اصبروا عليه في الفوائد الحديث حتى لا تضيع من راس نقول الفايده رقم كم ها الخامسه قلت فقه عمرو ايه النساء من ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لان الايه هنا ولا تقتلوا انفسكم نزلت على سبب لكنها العبره بماذا بعموم الايه طيب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 ولا تاسعا مشروعيه الاجتهاد سادسا بس مشروعيه الاجتهاد من الاجتهاد لا يقصر لما ظهر من اجتهاد عمرو رضي الله عنه وارضاه الفائدة قلت فيه تسمية المتيمم جنوبا باعتبار أنه يجب عليه ماذا الغسل ماذا وجد الماء وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المسلم بما دل على انه يرفع الحدث من جهه اخرى لان في مساله هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاه الفرق لو قلت ان التيمم مبيح للصلاه يعني لو انا صليت العشاء الان بتيمم والميه جت يلزمني إعادة الايه العشاء طالما اننا في وقت لا لان التيمم مبيح لماذا لكن من قال التيمم رافع للحدث لا تلزمني اعاده اليه لانك اعطيته حكم اليه الوضوء فالنبي لما سمى التيمم وضوءا يبقى اصبح التيمم ماذا وضوءا بمعنى من صلى بالتيمم فصلاته صحيحه ولا تلزمه ماذا اعاده وانما يلزمه ماذا من جهه اخرى الوضوء ليه؟ لان التيمم وإن كان رافعا للحدث لكن رافعا للحدث رفعا مؤقتا متى وجد الماء بطل الايه بطل التيمم ولذا قال لعمرو صليت باصحابك ايه جنبا صحيح صليت باصحابك جنبا وطبعا هذا الحديث فيه عظيم فقه عمرو بن العاص لما تقدم يصلي ابو عبيده وابو عبيده افقه واعلم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 ويتاكد فقه عمرو بأن عمرا إسلامه كان عمره كم ثلاثة أشهر فقط. لأن هذا في غزوة ذات الايه ثلاثة. شوف الكلام. وعجب مرة أخرى أنه يحفظ آية سورة يحفظ سورة النساء وآية سورة النساء وسورة النساء كنا ندعوها قديما سورة الإيه المشايخ. كل أحد شيخ إلا عند سورة الإيه النساء. هنا اختبار الإيه. المشيخه صحيح هنا اختبار الايه المشيخه في سوره في صورة النساء فهذا عمر بن العاص طبعا ده يعد دليلا للاحناف للحنابل ولا زلت اقول أحناف مش عارف ليه دليلا للحنابله على كراهه استعمال الماء الايه الماء الحر أو, او البارد صحيح على الكراهة قلت ولكن ضابط الكراهه هنا ما يحتمل الانسان وما لا يحتمل وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان انه كان يتوضا او يغتسل بالحميم رضي الله عنه أرضاه والاصل الشرعي أن الماء طهور ولكن قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم انت عارف يعني كراها يعني من وجد ما اشتد حر أو برده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 صحيح. قد يحصل باستعمال نوع من أنواع الإيه الإذاء واضح طيب قال المصنف رحمه الله يبعرفنا في المسألة الثانية إن الكراهة هنا ماذا معتبرة ما خالفنا الحنابلة في المسألة الأولى من أن الكراهة هنا غير معتبرة لنا لين الدليل قال أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب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 سيكره لماذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك قلت فضلا على ان باب الطهاره هو باب احتياط ووسواس الطهاره امر ماذا امر الوسواس فعلا اوعى تفتح على نفسك باب وسواس الايه الطهاره هذا على وجه خصوص كنت قرات كتابا في الوسواس لبعضهم ممن كتب من الاطباء فاكثر حالات الوسواس التي ذهبت الي حالات وسواس فين في الطهاره صحيح هو وسواس مر لا تفتح على نفسك هذا هذا الباب سده عليه فكلام الحنابل لا معتبر ولكن قلت غير ان الكراهه ها هنا مبناها على صعود اجزاء لطيفه من النجف وهذا غير مسلم به فضلا عن ان تبخرها هو ضرب من ضروب الاستحاله الذي يخرجها عن حد النجاسه يعني ايه الكلام ده عندنا شيء اسمه الاستحاله في الشرط ان الشيء النجس اذا تحول عن صورته تمام التي هو عليها فهذه تسمى ايه استحاله فانه يقصر زي ايه لو سلمنا بنجاسه الخمر أن الخمرة هذه تركت حتى صارت, صارت خلا تحل ولا ما تحل تحل لأنها تمام وتحولت عن صورتها التي كانت ده هذا ما يسمى بالاتحالة هذا ما يسمى بالاتحالة وذلك نتكلم عن مسألة موجودة اليوم وهي الوضوء بماء إليه المصارف المعالجه كيميائيا انتوا عارفين دلوقتي عن طريق المسائل الميكانيكيه والكيميائيه بيعملوا عمليه عملية تنقية تنقيه لماء الايه مصارف. ففتوى هيئه الكبار والمجامع الفقهيه على الكراهه لا على التحريم فهم لماذا قالوا بالكراهه ولم يقولوا بالتحريم قالوا ان الصوره التي كان عليها حصل لها ايه استحالت ولكن قالوا بالكراهه لى قالوا لأن النفس إيه لا تألف لا تطمئن والنفس لا ترتاح واضح يبقى إذا نقول إن مبنى المسألة عند الحنابلة على أن أجزاءه تتحلل قلنا هذا لا نسلم به تمام ثانيا لو حصل وتحللت أجزاءه فدخلت في الماء فإنها قد استحالت عن صورتها التي ماذا كانت عليها والشيء استحال عن صورته التي كان عليها فقد إيه فقد حل فقد ماذا فقد حل واضح قلت سالة فضلا عن الكراهه حكم شرعي لا تثبت إلا بنص وأن الأصل الماء فلا يعدل عن غيره إلا بدليل قال المصنف رحمه الله أو استعمل في طهارة لم تجب اللي هو الماء إليه المستعمل ولكنه مشروط عندهم أن يستعمل في طهارة لم, إيه؟ لم تجب يعني ايه لم تجب يعني رجل توضأ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 ولا شك ان هذا انشط قوله او استعمل في طهاره لم تجد كتجديد يعني كراهه الماء ماذا المستعمل قلت بل المستعمل طهور لا يكره لانعدام الدليل على كراهته فضلا عن ثبوت وضوءه صلى الله عليه وسلم أو مسح رأسه صلى الله عليه وسلم بما بقي في لحيته من بلل فقال صلى الله عليه وسلم او ففعل صلى الله عليه وسلم او, أو فتوضا بالمستعمل صلى الله عليه وسلم قلت ثالثا ولا وجه للكراهه هاهنا لان الماء طهور وان المؤمن طاهر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 فقال ما رايتك اليوم ولا جلد العذراء فوعك سهل من ساعتها وهنا يحسن ان نفرق بين العين والحسد فالذي جرى من عامل هنا هو ماذا هو عين لان الصحابه كما اخبر الله عنهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما يجد فلا تحمل صدورهم حسدا يعني بعضهم على, بعضهم على بعض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 فقد اخبر الله تبارك وتعالى عنها فقال ولا يجدون في صدورهم ايه حاجه مما ايه مما اوتوا صحيح فالشاهد ان قلوب الصحابه لا تحمل غشا ولا حقدا فالصحابي قال ما رايتك اليوم ولا جلد العذراء ولذا جاء الحديث العين حق اشار الى انه ما كل العين تكون حسدا انما العين اشمل من الحاسد عند قصد وفي قلبه ماذا وفي قلبه يعني نية واضح أما العائن فليس في قلبه قصد وليست عنده ماذا نية واضح وبعض الناس ينكر الحسد بماذا بأن الأقدار إيه؟ مقدورة لكن الأقدار على أسبابها تكون فهي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 هناك أقدار نافذة فالأقدار المعلقة تتبدل فالشاهد فرق ما بين العين والحسد واضح فرق ما بين العين والحسد ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حمد بعض أنواع الحسد وقال لحسد إلا الا في سنتين لأن الحسد لا يزم إلا عند تمني زوال النعمة عن من عن المحسود واضح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 ما جعل دواء امته فيما او شفاء امته فيما يحرم وقوله يحرمنا يشمل ماذا يشمل ما يكره والناس يتجوزون في باب الدواء بدعوى انه ضروره لا بدعوى انه ايه بدعوى انه ضروره فالمهم فهذا يدل على انه طهور من جهه وعلى انه لا يكره منين من جهة من جهه من جهه اخرى وقد صح تبرك الصحابه بوضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذه طبعا خصوصيه له وهذه الخصوصيه قاصره عليه على حياته فلا يجوز التبرك باثاره بعد موته ولا يجوز ان يقاس عليه غيره لان النبي صلى الله عليه, عليه وماذا معلوم صلاحه مشهود صلاحه منصوص عليه صح وانك لعلى خلق ما كذب الفؤاد ما زاغ البصر وما, وما طغى الى اخر ما جاء فيهم في شهود الله عز وجل له بماذا لكن غيره من يغزم بصلاحه ها؟ فضلا ان هذا يفتح باب فتنه على من على الامه اذا جاز التبرك به بما يدعونه من اثار من الصالحين والذي جرى من السلف ها هنا لا يكون حجة كما حصل من بعضهم منهم كانوا يتبركون مش بوضوء فلان ويتبركون بقميص فلان هذا الكلام لا يجوز ولا يكون ذلك دليلا خاصة للتبرك الذي جرى من الصحابة هنا جرى على قصد معين ما هو القصد أن يروا المشركين من أنفسهم خيرا في نبيهم لان عروه كان يستشرفهم وينظر ماذا اليهم حتى رجع فقال شهدت قيصر وكسرى فما رايت احدا يعظم احدا كما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا واضح طيب اذا قلنا بان الماء المستعمل طهور من جهه ولا يقرأ استعماله من, من جهة أخرى سواء كان مستعملا في طهارة لم تجب أو في طهارة وجبت قلت ولا فرق في ذلك بين طهارة لم تجب وطهارة وطهارة واجبة ذلك لأن الأصل ذلك لأن الأصل عدم التفريق الا ما دل الدليل يعني الاصل ان لا نفرق بين الطهاره الواجبه والطهاره المستحبه الا ما دل ماذا الا ما دل الدليل صحيح فهل عندك دليل على التفريق بين الدلاء بين الطهاره الواجبه والطهاره المستحبه عندنا تفريق ما هو في إسباغ اليه الوضوء صح والاصل عدم التفريق بين عباده وعباده ما كانت جنسا ايه اسمع من الأصل عدم التفريق بين عباده وعباده ما كانت جنسا ايه فصلاه النافله هي هي على صلاة إيه؟ هي هي على صفه صلاه الايه الفريضه الا ما جاء الدليل من مشروعيه الجلوس في النافله على غير شرط القدره ولكن تكون الصلاه على الايه على النصف من صلاه من يبقى اذا الاصل عدم التفريق بين عبادتين جنسا ايه واحده طواف العمره هو هو طواف ايه الحج طواف تاعي الحج هو هو تاعي ماذا العمره الا ان ياتي دليل لماذا على التفريق كما جاءنا دليل التفريق بين وضوء التجديد ووضوء الحدث ماذا التفريق توضأ وضوءا ايه خفيفا ولذلك شوف الصحابي قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابه لماذا قالك غسل الجنابه ها يبقى الأصل أن صفة صلاة غسل الجمعة على صفة غسل ماذا الجنابه لفرق ايه بينهما حسبكم هذا القص عشر دقائق فقط في درس العقيدة لماذا العقيدة هذا اليوم صحيح